وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا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 دين وجعلها كلمه باقيه في عقيبي لا لعلهم يرجعون بل متعتوا هُوَ الْحَقُّ وَرَسُولُهُ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ بِيكَ كَافِرُونَ وقالوا له لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نَحْنُ قَسَّمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَ اَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ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 سوقا فمن في الضات ومعرج عليها يوم قر